Ağzul Allah'ı, min Şeytanı, Raziim. Bismillahi r Lam Mim. la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 بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَ نَبِيهُ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكَرُ إِلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابِ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 لَلَذِينَ التَّقُوَّعِ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الرُّخَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إن انا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقينا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحاء Şehid Allah anhulâ ilâhe illâhu ve al-maleikat ve âlul-ilmî qâ'imâ ve âlul-ilmî qâ'imân bil-çıstu. La ilâhe illâhu ve al hakîm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 قول الله هم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتزيع وتزيع الملك من من تشاء من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودرّيتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن وكفلها وكفلها زكريا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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر والمراته عاقرا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 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من رَبِّكُمْ فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَد بِأَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 فَقُلْ تَعَالَوْنَ دَعُ أَبْنَائَنَا وَأَبْنَائَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَعَ الْعَنَّتَ اللَّهِ عَلَى الْكَابِبِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن لا مسلمون يا أهل الكتاب لمتحاجون في إبراهيم وما أنزلت وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّطَائَفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا اهله الكتاب لمتى تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهله الكتاب لمتى تبسون الحق بالباطل وتبتون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهن النهار وَكَفَرُوا وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَقَلٍ لَبِيَنَ لَمَا أَتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ لَبِهِ وَلَتَأْصُرُنَّهُ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 وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وما أُوتِي موسى وعيسى ونبئيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن من الذين كفروا وماتوا وهم كفّرون فليقبل من أحدهم فليقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولو افترض به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من لصرين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 قل صدق الله فاتبعوا من لا تئب رأي محيفو وما كان من المشرِّتين إن أول بيت وضع الناس الذي ببكت مباركة مباركوه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 وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ يُمْفِيهَا خَالِدُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الْبُطْلَ مَلِ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 ضربت عليهم مذلة أينما تقفوا إلا بحبيل من الله وحبيل من الناس وحبيل من الناس وذائوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون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 لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عض عليكم وإذا خلو عض عليكم الأنامل من الغض قل موتوا بغيظكم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 بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَنْ تَقُلُوا قَتَلْتُم مَّا اعْتَقَدْتُمْ وَمَنْ يُقَلِّبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناصرين سنُلقِي في قلوب الذين كفروا عبّ بما أشركوا بالله، بما مَا لَمْ ما لم ينزل به سلطانه، ومؤاهم النار بإسمث والظالمين، ولقد صدقكم الله وعده افتحسنه بإثميه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 اذ تصيدون ولا تلهون على احد والرسول يدعوكم في اخرىكم فاتابكم فاتابكم غمنا بغم لكي لا تَحْزَنُوا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملا تُعاسِي يغشى يغشى طائفة منكم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 وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم تُوفى ثم تُوفى كل نفس ما كذبت وهم لا يُظلمون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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رجلا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن مِنْ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 وَمَا أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو فَأَكَلَهُ قالوا لو نعلم قتالا السَّمَاوَاتِ اللَّهِ فِي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 الذين قيل لهم الناس فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كُنتُم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن لهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل مِنْ من قبل بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم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 لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين كثيراً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 فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويحبون ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبه ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا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 Rabbana inna sami'na munadiyyan yunadi lin-iman an aaminu bi faghfir wa wa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 لؤكن خيرا لا يكن عنهم سيئاتيم ولا ادخلنكم ولا ادخلن دمتم ولا ولا سهم جنات تجري تحت الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عينده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد